ا ل ذ ي جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات المباركات و ن س أ ل ه سبحانه, سبحانه وتعالى و كما جمعنا في هذه الغرف أ ن يجمعنا بكم في ا ل ج ن ة م ا حبيبنا و ق ر ة اعيننا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم مع حصة يديدة من حصة حصص نحوي يديدة و م ع ش ر ح ا ل أ ج ر وميتي وسنن فضل لها ت ع ل إلى ى ع ل ا م ا ت ا ل خ ف ض و تكلمنا ع ن آ خ ر علامه ة ا ل خ ف ض و هي كما قال ا ل ش ي خ ا ب ن أ ج ر وما هي م ا ل ل ه و ه ي ا ل ف ت ح ة و أ م ا ا ل ف ت ح ة فتكون ع ل ا م ة ل ل خ ف ض في لسمي ا ل ج و ا الذي لا ي م ص ي ف وصلنا إ ل ى السبب الرابع وصلنا إ ل ى السبب الرابع الذي يجعل الاسم لا ي م ص ي ف هذا السبب هو ا ل ع ا ل م ي ة والتركيب المزجي العالمية والتركيب المزجي. مثل سافرت إ ل ى بعل ب ك ا سافرت إ ل ى بعل بكاء اين توجد بعل بكاء أين توجد أه؟ سافرت إلى أه؟ اين توجد بعل ب ك ه ا كذلك <أه> لبنان في لبنان في ام خباب وليس في اليمن في لبنان نعم احسنتم طيب اذا ما ا عرب سافرت سافرت وعليكم السلام ما اعرب سافرت <أه> <أه> <أه> <أه> سافرت سافرت <أه> نعم ا ل ت ا ل م ا ض ي مبني على السكون نعم <تصفيق> نعم. اتصاله بالتاء ا ل م ت ح ر ك ة نعم والتاء ا ل م ت ح ر ك ة ضمير متصل مبني سافرت نبني على م الضب ذ ا ع ى ا ل م ن ن ي على الضم في محل رفع فاعل جيد سافرت إ ل ى بعل ب ك ن ع ما م يعرف بعل ب ك م ا يعرف ب ع ل ى بعل بكاء الى حرف ج ر نعم いいな、はいはい、いいあ。 وهو ا ل ع ا ل م ي ة والتركيب والسبب الذي جعله لا ينصرف ا ل ع ا ل م ي ة يعني هو اسم العالمية يعني اسم يعني والتركيب أ ن ه مكون تركيب المزجي ا ل ت ر ك ي ب المزجي هو ان يتركب الاسم من كلمتين يعني الاسم الواحد من اسمين اثنين مثل بعل ب ك ة فهذا اسم واحد تركب من ماذا من اسمين وهما بعل و ب ك ة بعل و ب ك ة وكذلك حضر موت اين توجد حضر موت حضر موت توجد هنا ن ع م أ و مخباب ربما كنت تقصدين حضر موت نعم في اليمن في ي ا ل م نعم ن نعم في اليمن طيب إ ذ ن ا ل ع ل م ي العلمية والتركيب المزجي يمنعان ل ا س م من الصرف السبب الخامس الذي يجعل الاسم لا ينصرف وهو ماذا ا ل ع ا ل م ي ة و ز ي ا د ة ا ل أ ل ف والنون لا عليكم ا ل ع ا ل م ي ة و ز ي ا د ة الالف أ ل ف و ن ن و ع ر ن معنى العالمية؟ يعني ا العالمية اسم, اسم. وزيادة الالف والنون ز ي د ة ا أ ل ل ف و ا مثل تقول سلمت تقول على عثمان سلمت أ و ترديت على عثمان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه نعم على عثمان عثمان اسم ب ز ي ا د ة ماذا الف ون يعني نقول عثمان م ش ه و ر ب على و ع ل ا م ة شره الفتح ة ا ل ن ا ئ ب ة عن الكسره ل أ ن ه اسم لا ي ن ص ي ف والسبب الذي جعله لا ي ن ص ي ف هو ماذا ا ل ع ا ل م ي ة و ز ي ا د ة ا ل أ ل ف والنون نعم نقول رضي الله عن سلمان ها؟ رضي الله عن سلمان وعليكم السلام نفس ا ل إ ع ر ا ب نفس ع م ن ا ل إ ع ر ا ب نفس ا ل إ ع ر ا ب إ ذ ن عثمان سلمان نعم بماذا نعرف بماذا نعرف زياده الالف والنون ها نعرف ز ي ا د ة ا ل أ ل ف والنون بان يكون قبلهما اكثر من حرفين, حرفين. سلمانا يعني الف ونون ا ل قبلها ث ل ا ث أ ح ر ف عثمانا أ ل ف و ا ل ن و ن قبلها ث ل ا ث أ ح ر ف نعم جيد إ ذ ن ف إ ذ ا وجدنا اسم عثمان ة م ر و ا ن ة س ف ي ا ن ة سلمان عرفنا الالف والن زائدتان لان قبلهما اكثر من حرفين قبلهما اكثر من حرفين <تصفيق> نعم تقول هذه هديه ة لسليمان نعم طيب السبب السادس السبب السادس وماذا ا ل ع ا ل م ي ة دائما ا ل ع ا ل م ي ة يعني اسم ووزن الفعل ووزن الفعل ها تقول كنت عند أ ح م د احمد ها؟ كنت عند أ يعني أ ح م د ابن ا م مشروبي عند ه وعلامه جره ا ل ف ت ح ة ا ل ن ا ئ ب ة عن ك س ر ة ل أ ن ه اسم لا ينصرف أ و تقول كنت عند يزيد كنت عند يزيد أ و سافرت إلى تغلب س الى ف تغلب جيد عرفنا علميه ا لكن ما هو وزن الفعل ما ه وزن و الفعل وزن الفعل هو ان يكون الاسم مساويا للفعل مساوي وفي أ و ل حرف زائد من حروف المضارع. فتقول مثلاً هذا ا س م ج ل و ن ق و ل أ ن ا أ ح م د الله نعم ت م انا م أ أ ح م د الله ف هذا فعل مضى ا فهنا وجدنا ا ل ا س م مساويا لفعل وهذا هو ا س من فعل تقول جاء يزيد فهذا ا س م و ن ق و ل و الايمان إ ي م ن ز ي وينقص ي د ا ل إ يزيد وينقص يعني هنا فعل مضايق يزيد هنا فعل تقول انتصرت ا تغلب فهذا اسم ق ب ي ل ة هذه اسم قبيله ونقول أ ن ت تغلب ا ل أ ع د ا ء فهذا فعل مضارع هذا هو المقصود به ا ل العالميه ف ل ع ا ل ووزن الفعل جيد أه سابعا, سابعا. السبب السابع هو ا ل ع ا ل م ي ة و ا ل ع ج م ة ا ل ع ا ل م ي ة يعني اسم ه وهو اسم الاعجمي العالميه والعجمه نعم وعليكم السلام تقول درست مع ابراهيم درست مع ابراهيم درست مع ابراهيم اذن ابراهيم فاسم مشروع بمع و ع ل ا م ة جره الفتحه النائبه ة عن ن الكسرة أ لانه ي ص ر ف ل أ اسم ه لا ينصرف وحياكم الله والسبب الذي جعله لا ينصرف ا ل ع ا ل م ي ة و ا ل ع ج م ة تقول هذه الهدية من إسحاق من من إ س ح ا ق ف إ س ح ا ق اسم أ ع ج م ي اسم أ ع ج م ي <تصفيق> نعم تقول هذه ر س ا ل ة من أ ي و ب من أيوب ف أ ي و ب كذلك أه؟ اسم أ ع ج م ي إ ذ ن السبب السابع الذي يجعل الاسم لا ينصرف هو ماذا ا ل ع ا ل م ي ة و ا ل ع ج م ة العالمية والعجمة نعم يقولون أ س م ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام أ ع ج م ي ة إ ل الا أربعة إ أ ر ب ع ة ما ه ي هذه ا ل أ ر ب ع ة ما هي هذه ا ل أ ر ب ع ة نعم شعيب صالح ورود نعم ومحمد شعيب ورود صالح محمد يجمع نعم تمام يجمعه في ك ل م ة شه صم شه صم شه صم شه شين ت ر و ز ا ل شعيب والهاء ترمز إ ل ى هود و ا ل ص ا د ترمز إ ل ى صالح والميم ترمز إ ل ى محمد عليهم أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم ها؟ وقالوا كذلك أ س م ا ء ا ل م ل ا ئ ك ة أ ع ج م ي ة أربعة、منهم. إلا م ن ه م إ ل ا أ ر ب ع ة و ه ي م ا ه ي هذه الأربعة؟ أ س م ا ء أ ر ب ع ة من ا ل م ل ا ئ ك ة ع ر ب ي ة وليست أ ع ج م ي ة مالك نعم منكرا ل ك ع م م ن نعم منكرا نعم. منكر. منكر. رضوان نعم مالك من رضوان منكر بقي واحد نكير تمام نكير نكير جيد احسنتم <تصفيق> نكير مالك ومنكر ورضوان مالك خازن جهنم ا ع ا د ن ا الله و إ ي ا ك م منها و ر د و ا ن خازن ا ل ج ن ة ومنكر ونكير、آه. هؤلاء الملكان ل د ا ن يختبران ي ي الميته في قبره <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم نحن فقط من باب ا ل ف ا ئ د ة من باب ا ل ف ا ئ د ة طرحنا كذلك آه؟ طرحنا هؤلاء ا ل أ س م ا ء <تصفيق> تامنا أ ب ا ر ك ا ل ل ل ه فيك شيخ تامنا ا ع ا ل م ي ة والعدل العالمية والعدل نعم هذا هو السبب ا ل ت ا م الذي يمنع الاسمه من الصرف أو والعدل العالمية تقول نظرت إ ل ى ز ح ا ل ة م? نظرت إلى زحلة يعني نفس الإعراب. نظرت الى إ إ ع ر نظرت ا ب ل زحلى فهو مجرور ب إ ل ى و ع ل ا م ة جره ا ل ف ت ح ة ا ل ن ا ئ ب ة عن ك س ر ة ل أ ن ه اسم ه لا ينصرف والسبب الذي جعله لا ينصرف ا ل ع ا ل م ي ة والعلم تقول رضي الله رضي عن ع ر ا ء رضي الله عن عمر لكن ما هو العدل ما المقصود بالعدل العدل هو تحويل الاسم من وزن إ ل ى آ خ ر و تحويل الاسم من وزن إ ل ى آ خ ر ف ك ل م ة عمر هذا الاسم تحول من ماذا, تحول من ماذا؟ تحول من ماذا يعني عمر تحول من عامر نعم من عامر أ ح س ن ت م من عامر وزحل تحول من ماذا ها ها وزحل تحول من ذاحل نعم وهكذا فكل اسم وجدناه على وزن فعال مثل عمر ف أ ص ل ه فاعل ف أ ص ل ه فاعل ولعلكم تدرسون هذا في علم الصرف ي مع الشيخ جمال ان شاء الله نعم أ ص ل زحال ز ا ح ل و أ ص ل عمر عامر و أ ص ل مضاره و أ ص ل مدراء ا ظ ر نا نا نا م ا ظ ر أ ح س ن ت <تصفيق> م إ ذ ا فزحاله وعمر و م د ر ا كلها م خ ف و ض ة أ و م ج ر و ر ة ب ا ل ف ت ح ة النائبه عن ك س ر ة ل أ ن ه ا اسماء لا ت ن ص ي ط ي ب السبب التاسع و ا ل أ خ ي ر الذي يمنع الاسم من الصرف هو الوصف و ز ي ا د ة الالف أ ل ف و ل الوصف وزن الفعل أو الوصف ن ن ازن و أو و أو الوصف والعدل الوصف زيادة في نقول والنون التقيت بطفل غضبانا غ ض ب ا ن ة نعم ر ي ا ن ة غ ض ب ا ن ة نعم هنا ماذا الوصف و ز ي ا د ة ا ل أ ل ف ي والن يعني نعت بطفل غ ض ب ا ن ة نعت لكن لا نقول غضباني ل أ ن هذا ممنوع من الصرف الالف والن تقول أ ش ف ق ت على عصفور عطشانا ن نعم أ و تقول دعوت لرجل سكرانا ل ل تعالى المسلمين البلاء ه هذا يعرفوا عن نعم أن من هذا دعوت لرجل سكرانا اذن فسكرانا كذلك مشغول ل أ ن ه نعت م ج ر و ر و ع ل ا م ة جريه ا ل ف ت ح ا ل ن ا ئ ب عن ك س ر ل أ ن ه اسم ممنوع من ا ل ص ف فرجع إ ل ى قومه غضبانا تمام ر لكن بماذا نعرف ا ل و ص ف ة و ز ي ا د ة ا ل أ ل ف والنون بان م ع ر ف ه ا بأن يكون الاسم على وزن ي ماذا على وزن ي فعلان تمام なんで الوصف ووزن الفعل نعم تقول سافرت مع رجل أ ك ب ر أ ك ب ر مني إذن ف أ ك ب ر مشروع ل أ ن ه نعتم وعلامه ج و ه ا ل ف ت ح ا ل ن ا ئ ب عن ا ل ك س ر ة ل أ ن ه اسم لا ينصرف والسبب الذي منعه من الصرف هو الوصف يعني الوصف نعت ووزن الفعل, ووزن الفعل تقول التقيت برجل أ ع ل م اعلم مني ها او درست مع طفل أ ص غ ر مني وهكذا وهكذا なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなでででで تقول أ ع ل ى أ ص غ ر أ ك ب ر أ ع ظ م إ ذ ن فهذا الوزن هو الوصف الوصف ووزن الفعل الوصف ووزن الفعل نعم جيد كما في ق و ل تعالى فعده من ايام اخرى من أ ي ا م أ خ ر ى نعم جيد ثم الوصف والعدل الوصف والعدل كما في قوله تعالى من سوره فاطر اول أ ج ن ح ة مثنى و ث ل ا ث ة ورباع فمثنى مشغول ل أ ن ه ن ع ت ن ع ت أ ج ن ح ه وعلامه جره ا ل ف ت ح المقدره ل ل أ ل ف منع من ظهورها التعظر النازله عن الكسره ع م ل ا ن ص ي ف اسم لا ينصيف والسبب الذي جاء لا ينصيف هو ماذا الوصف والعدل وهكذا ورباع الحل ثلاثة في في ورباع والعدل فما الوصف عرفنا أن يكون نعطي اما العدل هو الاسم. تحويل الاسم تحويل ل س م من صيغه الى اخرى تحويل الاسم من صيغه الى اخرى فعلى هذا نقول متنا متنا تحولت من ماذا متنا تحولت من اثنين اثنين اثنين اثنين احسنتم اه؟ وثلاثه ة ا ثلاثة تحولت من ماذا تحولت من ماذا ثلاثه ثلاثه احسنتم ث ل ا ث ة ثلاثه ورباع تحولت من ماذا أ ر ب ع ة أ ر ب ع ة أربعة نعم أربعة, أربعة. جيد ف ا ل ق ر آ ن الكريم حينما قال أ و ل أ ج ن ح ة مثنى و ت ل ا ث ه و أ ر ب ع ة ك أ ن ه قال أ و ل أ ج ن ح ة اثنين اثنين ث ل ا ث ة ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة أ ر ب ع ة هذا هو المقصود بالوصف والعجل、م? الوصف والعل طيب نعم إ ذ ن بهذا نكون عرفنا أ س ب ا ب المنع من الصرف و إ ز ا ك م الله خ ي ر وهي ت س ع ة كما مرت معنا كما مرت معنا ثم بعد هناك سؤال هل, ال... هل الاسم الذي لا ينصرف هل, هل يعني قد ينصرف م ت ن ص ر ف هذا ا ل ا ن ص ا الحق آه؟ يعني الاسم حياك الله كيف حالك اه, آه وكذلك سقط ا ل أ ن د ل س إ ذ ا دخلت آه؟ عليه ال او كان او ا ل إ ض ا ف ة مثلا تقول يعني ر أ ي ن ا مساجد ة على اذن مفاعله من عمل الصف. لكن إذا دخلت م س اذا ج د إ دخلت عليها ال تقول صليت في, مسا في مساجد الحي هنا الاضافه ة في مساجد ا ل ح هنا لم تعد ممنوعه من الصرف لكن إ ذ ا لم تضفها إ ل ى شيء آ خ ر ها تقول صليت في مساجد نعم كذلك قال تقول صليت في المساجد نعم صليت في المساجد ما ح س ن ت م ولهذا يقول القائل الصرف في ا ل أ س م ا ء ب ا ل ث ل ا ث ة ب أ ل و ب التنوين و ا ل إ ض ا ف ة وزد عليها الجره والتصغير فهذه خمس فخذ ت ح ي ر ا نعم طيب بعد ذلك انتقل الشيخ بنا رحمه الله إ ل ى ع ل ا م ة أ خ ر ى وهي ع ل ا م ة الجزم ن س أ ل ه كم للجزم من ع ل ا م ة كم ل ل ج ز م من علامة ي ج ب ن ا بقوله وللجزم كم لعب العلامة كم وللجزم كم من ع ل ا م ة للجزم <تصفيق> اثنان نعم اثنان وللجزم علامتان وللجزم علامتان أه؟ لكن ما هاتان العلامتان يجيب الشيخ ر ح م د الله السكون والحذف السكون والحذف ثم ن س أ ل الشيخ رحمه الله أ ي ن يكون السكون ع ل ا م ة للجزم يجيبنا ف أ م ا السكون فيكون ع ل ا م ة للجزم في ا ل ف ع ل المضارع الصحيح ا ل آ خ ي نعم يقول ن ت ل م لم يكذب محمد نعم إذن فيكذب فعل صحيح ليس بمعتل فعل صحيح نعم صحيح آ خ ر طيب تقول لم ي ت أ خ ر فلان لم ي ت أ خ ر لم يرحل لم يرحل إذن هذا هو الموضوع ا ل أ و ل و ن س أ ل رحمه الله ان يكون الحذف ع ل ا م ة للجزم آه قال ماذا قال السكون والحذف راينا السكون و ا ل آ ن ص ن ر ى الحذفه فيجب أ م ا الحذف فيكون ع ل ا م ة للجزم في الفعل المضايع المعتل الآخر وفي ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة ا ل ت ي أ ف ع ى بتابعه النبي موضوع المتال آ خ ر والذي يكون في اخره ماذا آه يكون في اخره حرف من حروف ماذا من حروف ماذا ن حروف م من حروف ا ل ع ل ة من حروف العلة, من حروف العلة ا ي ى ا ل ا خ و ة ا ل أ خ ر ا ت في المنبر لعلهم يشعرون بالتعب <تصفيق> أ ن ا أ ق و ل ي ا ش د يعطيكم ا س ت ر ا ح ة لكن ل ل أ س ف هذا المدير في ع ج ا ل ه من إ ذ امره ل ا ز أن تكون ت ا س ا استراحة, استراحة بين الحصتين إن شاء ا ح حصة ة بين إن ل ل ومبارك فيكم الله <تصفيق> إ ن شاء الله تعالى نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بارك الله فيكم خصوصا و أ ن ا ل ص ف ة والنحو مادتان من علوم ا ل آ ل ة <تصفيق> لا لا أ ب د ا ابدا لا لا <تصفيق> بارك الله فيك. طيب. إ ذ ا المضايع المعطي الاخر الذي يكون في أ خ ي ه حرف من حروف ا ل ع ل ة ما هي حروف ا ل ع ل ة الحاد يعني وين ا نعم نعم ما شاء الله سمعتها <تصفيق> <تصفيق> الله يكرمك غ ي د ج ي د طيب نقول لم يغد لم يغد سعيد إ ل ى ا ل ج ا م ع ة لم يغد سعيد إ ل ى وحفظكم الله ب ا ر الله فيك لم يغدو ما يعرب لم、أه. سنرى إ ن شاء الله ا ل شيخ جمال حرف نفي وجزم وقلب نعم وكذلك نعم يردو يردو يردو يردو يردو يردو يردو يردو نعم مضايع ا ح س ن ت في ا ل م ض ا ي ع مجزوم أه؟ مجزوم ب لم م ج ز و م بلم و ع ل ا م ة جزمه ماذا حذف حرف ا ل ع ل ة من آ خ ر ه حذف حرف ا ل ع ل ة من آ خ ر ه حذف حرف ا ل ع ل ة نعم لم يرد سعيد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 الى الجامعه الى ا ل ج ا م ع ة لا عليكم يا مخبب لا عليكم الله م س ح ي ل الجامعه الى حرف جر الجامعه اسم نعم اسم نعم اسم مشعور ب إ ل ه وعلامه جره و ع ل ا م ة جره ا ل ك س ر ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه أ ح س ن ت م إ ذ ن عندنا يرضى لم يرضا لم يرضا وهكذا يعني كل فعل معتل كل فعل معتل يجزم ب ح د ف ي حرف العله يجزم بحذف حرف ا ل ع ل ة أ ح س ن ت م نعم لم يمش طيب ثم عقد الشيخ رحمه الله فصلا ختم ا به ها الباب السابق فقال فصل ا ل م ع ر ب ا ت قسمان ا ل م ع ر ب ا ت قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف يعني جاء المؤلف رحمه ا ا ل ل وجمع يعرض بالحركات يعرض بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة أ ن و ا ع ع الذي ي ر ب ا ا ل ح ر ر ك ت أ ب ع ة أ ن و ا ع الاسم ا ل م ف ر د وجمع التكسير وجمع المؤنث ا ل س ا ل ب والفعل المضارع الذي لم يتصل ل ا خ ر شيء وكلها ترفع بالضمه تقول جاء رجل جاء رجال جاءت فتيات انت تجتهد وتنصب بالفتحه مثل اكرمت رجلا اكرمت رجالا لن تكسل وتخفض بالكسره أي الكسر. أصلت إلى رجل، أصلت إلى رجال، أصلت تجار رجل رجال بالكسر ا إلى إلى إلى ف نعم و تجزم بالسكون ميك لم يجتهد لم يجتهد إ ذ ن ا ل ى اوضه توفى بالضمه و تنصب بالفتحه تلاته لكن تصب بالفتحه هي تلاته هل اسم المفرد و جمع التكسير و الفعل المدار و التي تجمع بالكسرات تلاته هل اسم المفرد وجمع التكسير وجمع ا ل م ؤ ن ة ا ل س ا ل ب ويجزم بالسكون المضارع الذي لم يتصل باخيه شيء تماما ولهذا قال المؤلف رحمه الله وخرج عن ذلك ث ل ا ث ة أ ش ي اشياء ء وخرج عن ذلك ثلاثة أ ما هي؟ المؤنة هم؟ السالب هي لماذا؟ لانه م ذ ا ل أ ينصب بالكسره مثل علمت الفتيات إ ذ ن هذا م س ت ث ن ى من الذي ينصب ب ا ل ف ت ح ة هذه استثناءات والاسم الذي لا ينصرف يُخفض بالفتحة. مثل عن وهذا من الذي يُخفض بالفتحة وهذا الذي بالكسرة والفعل مثل عمر عن الآخر مستثنى يجزم بحتف اخيه مثل لم يقض ي وهذا مستثنى من الذي يجزم بالسكون وقال الشيخ رحمه الله بعد ذلك والذي يعرف ب ا ل ح ر و ها تكلمنا عن الحركات الآن الذي عن ع ر ي بالحروف وماذا أنواع وجمع والأسماع التثمية المبكة السالمي الخمسة أربعة والافعال ا ل خ م س ة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ثم بين الشيخ رحمه الله فقال ف أ م ا ا ل ت ث ن ي ة فتنفع ر ف بالألف ع إ ذ انظر ك ي أن ن ر بالالف ب ح ر و ف ت ت ن ي ة ر ع يعني بالألف وتنصب وتجر وتخفض بالله يعني المتنى وتخفض وتجر يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء طيب وبين اعراب جمع المذكر السالم فقال ماذا واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو مثل حضر المعلمون وينصب ويخفض بالياء اي يجر بالياء مثل احترم المعلمين رضيت عن المعلمين نعم وبين اعراب الاسماء ا ل خ م س ة هي كذلك ط ر ب الحروف فقال و أ م ا الاسماء ا ل خ م س ة فترفع بالواو مثل جاء ابوك وتنصب بالالف مثل احترم اباك وتخفض ب ا ل ي ا مثل استمع ل أ ب ي ك نعم وبين ّ اعراب الافعال الخمسه فقال واما الافعال الخمسه فطوفه بالنون مثل ماذا انتم تعلمون وتنصب وتجزم بحذفها مثل أ ن ت م لن تتكاسلوا ب الحركات و ف ما ا يعرف ر ب ل ح ف إ ن لم تفعلوا و ل م تفعلوا نعم、أحسنتم. ثم ي ا ت بعد ذلك باب الافعال أ ف ع ل ل باب ا ه أ ونرجو الكلام عن الافعال أ ف ع ل نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يجعل أن وأن أ ن منهج ا الله صلى الله على عليه رسول صلى وآله وسلم بارك الله فيكم على متابعتكم وتقبل الله منكم م ن إ ن أ ص ب ن ا فمن الله جل وعلا و إ ن أ خ ط أ ن ا فمن أ ن ف س ن ا و من الشيطان و ن س أ ل ه جل في علاه أ ن يغفر خ ط أ ن ا و أ ن يغفر ذ ل ل ن ا وان يغفر دنوانا و أ ن يوفقنا وياكم إ ل خ د م ة ل غ ة ا ل ق ر آ ن و ا ل خ د م ة ل غ ة ا ل س ن ة ن س أ ل ه جل في علاه أ ن يحفظ لغتنا من شر ا ل أ ش ر ا ر ومن الحاقدين الذين يشوهون ويسعون لتشويه معالمها كما ن س أ ل ه جل وعلا أ ن ي و د ا ل أ م ة إ ل ى دينها عادا جميلا بارك الله فيكم جميعا وشكر وتقبل الله ومنكم ونفع وما وعلا شاء لكم بكم كلمة الله الله الله تعالى المسلمين نسأله جل منه يجمع إن أن و أ ن يوحد صفوفهم و أ ن يؤلف بين قلوبهم و أ ن يفرج كرب إ خ و ا ن ن ا في سوريا و أ ن يفرج هم إ خ و ا ن ن ا في مصر ن س أ ل ه جل في علاه أ ن يصلح أ ح و ا ل ن ا جميعا و أ ح و ا ل شبابنا و أ ب ن ا ئ ن ا و أ ب ن ا ئ ك م بارك الله فيكم جميعا و تقبل الله منا و منكم اللهم صل على محمد و على آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م و ال إ ب ر ا ه ي م إنك حميد مجيد بارك آل إبراهيم إبراهيم. الله ى لي ولكم في القران ك الكريم إ وفي الحديث ل يا ارحم ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه